7. بسم الله الرحمن الرحيم 8. ويل للمطففين 9. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوثون 10. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون 11. ألا يظن أولئك أنهم 1. يوم, يوم يقوم الناس لرب العالمين 2. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين 3. وما أدراك ما سجين 4. كتاب مرقوب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 114. ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون 115. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون 116. ثم إنهم لصال الجحيم 117. ثم يقال هذا الذي 118. كلا إن كتاب الأبرار لفي العلين 119. وما أدرك ما عليون 110. كتاب مرقوم 111. يشهده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 وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ 12. وَإِذَا مَنْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمُ مَنْقَلَبُوا فَكِهِينَ 13. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا وَمَا وما أرسلوا عليهم فَالْيَوْمَ 119. آمَنُوا الذين آمنوا من الكفار يضحكون 110. على الأرائك ينظون 111. هل ثوب